مِنَ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَتُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ وَتُقوِّيهِمْ بِالْبَيَانِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاسْتَقَامُوا جَزَاؤُهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهون انفسكم ولكم فيها ما تدعون نرجو من غفور رحيم ومن احسن قرنا اللهم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه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 وما يُلقى إلا النبي نصبر وما يُلقى إلا ذو حزم عظيم وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله, لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِن تَكْبُرْ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْ